اذ قَالَ عيسى بن مريم يا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي ومبشرا يأتي من بعد اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَه قالوا, قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن استرى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأكواههم والله متم نوره ولم كره الكافرون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 تؤمنون بالله ورسوله ويجاهدون في سبيل الله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ثمرها ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكنا طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرون يحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كنوا أنصار الله كنوا أنصار الله كما قلنا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 وكفر الصائفة فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.